ولا تطع كل حلافي ما همز م الشاء بنميم من نع للخير معتد اثيم عتل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين سنسمه على الخرطوم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 فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن يغدو على حرفكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وَغَدَوْا عَلَى حَرْدٍ قَادِرِينَ فَلَمَّا رَأَوْهَا قَالُوا إِنَّا لضَالُّون بل نَحْنُ مَحْرُومُونَ قَالَ أَوْسَطُهُمْ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ لَوْلاَ تُسَبِّحُونَ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 عسى ربنا أَنْ يبدلنا خَيْرًا منها إِنَّا إِلَى رَبِّنَا رَاغِبُونَ كَذَلِكَ الْعَذَابُ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ إِنَّ 124. <تقين> عند ربهم جنات النعيم 125. أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أم لكم كتاب فيه تدرسون 128. إن لكم فيه لما تخيرون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 فَذَرْنِ وَمَن يُكَذِّب بِهَذَا الْحَدِيثِ سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّكَ يِدِمَاتِينَ أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِمَّا غَرَمُ مُثْقَلُونَ